فيخصر سالم من قوله اخرجوهم من جزيره العرب على ان المراد بذلك الاستيطان فقط واما دخولهم لغرض من الاغراض ثم يرجعون الى بلادهم فهذا لا باس فيه وقال لي لا احبس الرسل دل على ان رسل الكفار ياتوني ليه ويتفاوض معه ويرجعون نعم الواجب على المسلم انه طالب العلم انه يجمع بين الادله ما هو بياخذ الدليل فقط ويترك الباقي ياخذ بكل الأدلة ويجمع بينها يخصص العام بالخاص ويقيد المطلق بالمقيد والناسخ بالمنسوخ ويتبصر بالأدلة ما هو ياخذ طرف ويترك الطرف هذه طريقة أهل هم اللي ياخذون بعض الأدلة ويتركون بعض ياخذون ما يوافق هواهم ويتركون ما يخالف هواهم من الأدلة هذه طريقة أهل